من شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم.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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ